روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب ولا ابالي فاستغفروني اغفر لكم وحينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم اي ما دامت سنه النبي قائمه في حياتنا فنحن في امان من عذاب الله اما الشيء اللطيف وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فانت ايها الاخ الكريم في بحبوحتين بحبوحتي ان تكون مطبقا لمنهج الله وببحبوحتي انك ان لم تكن مطبقا لمنهج الله ان تستغفر وفي الاثر القدسي وعزتي وجلالي ان اتاني عبدي ليلا قبلته وان اتالي نهارا قبلته وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وان مشى الي رولت اليه ان استغفرني غفرت له ان استقالني اقلته ان تاب الي تبت عليه من اقبل علي تلقيته من بعيد ومن اعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لاجلي اعطيته فوق المزيد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 لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنه عندي بعشره امثالها وازيد والسيئه بمثلها واعفو وانا اراف بعبدي من الام بولدها ايها الاخوه اكبر مشكله تواجه الانسان ان يكون بعيدا عن الله غافلا عن سر وجوده عن غايه وجوده غافلا عن المهمه التي انطت به عن الرساله التي ينبغي ان يحملها ان يكون غافلا عن الدهر الاخره ان يكون غافلا عن انه خلق لجنه عرضها السماوات والارض وان هذه الدنيا جاء به اليها كي يدفع ثمن الجنه فغفل عن الجنه وانغمس في ملذاتها وعندما جاءه ملك الموت قال ربي ارجعوني لعل لي اعمل صالحا فيما تركت قال كلا ايها الاخوه اخطر شيء يواجهه الانسان ان يكتشف الحقيقه بعد فوات الاوان يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ذلك هو الخسران المبين ايها الاخوه الذي غفل عن الله يتمتع كما تتمتع الانعام والنار مثوى لهم الغافل عن الله انهم كالانعام بل هم اضلوا سبيله الغافل عن الله كانهم خشب مسنده الغافل عن الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار ايها الاخوه قال تعالى وما خلقت الجنه والانسا الا ليعبدوني ادق شيء في موضوع التوبه انك ينبغي ان تعرف سر وجودك في الدنيا ان عرفت سر وجودك صح عملك وان صح عملك سلمت وسعدت والسلامه والسعاده مطلب ثابت لكل انسان على وجه الارض السلامه والسعاده والذي يشقي الانسان هو الجهل والجهل اعدى اعداء الانسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه ان يفعله به الايه الدقيقه جدا التي تبين عله وجودك وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون والعباده كما تعلمون طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه اساسها معرفه يقينيه تفضي الى سعاده الابديه يا عبادي اني ما خلقتكم لاستانس بكم من وحشه ولا لاستكثر بكم من قله ولا لاستعين بكم على امر عجزت عنه انما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكره واصيله خلقك له النبات الجماد للنبات والنبات للحيوان والحيوان للانسان وانت لمن انت للواحد البيان ايها الاخوه حينما تختاروا الدنيا تلغي انسانيتك عندما تختار الدنيا تلغي المهمه التي انيطت بك فلذلك ان تعرف سر وجودك غايه وجودك وعلة وجودك وان تعرف انك مخلوق للجنه عند اذا تسعى اليها ابن ادم خلقت لك ما في السماوات والارض من اجلك فلا تتعب وخلقتك من اجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك اذا رجع العبد العاصي الى الله ماذا مناد في السماوات والارض انهني فلان فقد اصطلح مع الله ايها الاخوه الكرام ما من سعاده تغمر قلب الانسان حينما يدركها كالسعاده التي تغمر قلبه حينما يتوب والله كان جبالا ازيحت عن صدره والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا ابالي والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ايها الاخوه الكرام هناك نقطه دقيقه تتضح من خلال هذه الايه قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ماذا تعني كلمه جميعا للتوضيح لك 50 صديق ومعك هاتف جوال وال50 صديق ليس معهم هذا الهاتف ما قيمه هاتفك لا قيمه له اما حينما يكون مع ال50 صديق هواتف جوال كما هو معك تشعر بقيمه هذا الهاتف انت بامكانك ان تتصل مع كل واحد منهم في اي لحظه نحن ماذا يحصل اذا الانسان تاب وحده نافذ ينجو لكن لا تختف ثمار هذا البيت يعني اجلس في مكان جميع النساء محجبات تعرف ما معنى الحجاب ما معنى ان الانسان ينصرف الى عمله والطالب الى دراسته والتاجر الى تجارته والموظف الى عمله حينما ينصرف الناس الى بناء امتهم ترقى الامه اما اذا اشغلناهم بالجنس صباحا ومساءا وظهرا وعصرا وليلا وفي اثناء العمل في جنس ما الذي يحصل تفسد الحياه فلذلك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون احيانا هناك من يكون في بيئه فيها تفلت شديد ويستقيم وله اجر كبير وينجو عند الله ولكن لا يخطف المجتمع ثمار التوبه الجماعيه التوبه الجماعيه ان الناس صادقون ان الناس امناء ان الناس طيبون ان الناس منصفون لا يغدرون العيش في هالمجتمع شيء جميل جدا لذلك قيل اذا كان امراءكم خياركم واغنياءكم سمحاؤكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خيرا لكم من بطنها واذا كان امراءكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم وامركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها ايها الاخوه وتوبوا الى الله جميعا امر وكل امر في القران الكريم يقتضي الوجوب والمؤمن كثير التوبه يعني كمانهج للنبي الكريم يامرنا ان ناخذ به اني اتوب الى الله في اليوم 100 مره عن كل خاطر عن كل شيء عن كل فالله عز وجل تواب رحيم بل يحب التوابين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بل ينتظرنا ان نتوب اليه بل ان بعضهم قال ما امرنا ان نتوب اليه الا ليتوب علينا وما امرنا ان نستغفره الا ليغفر لنا وما امرنا ان ندعوه الا ليجيبنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين